أعلمت الجهادي شف دحرنا لأعادي وفكينا كل إعاني وفكينا كل إعادي <تصفيق> أعلبش مركا ودوني يا إخواني دقموني والله اشتاقت عيوني لرؤية الرحمن لرؤية <تصفيق> الرحمن الرحمن على كوباني ودوني يا دقموني والله اشتاقت عيوني لرؤية الرحمن لرؤية الرحمن اسمع مني يا العالم بطل تشويش يا لوام اسمع عين الاسلام ما اسمها كوباني ما اسمعها كوباني اسمع مني يا العلم بطل تشويش يا لوام اسمها عين الاسلام ما اسمها كوباني ما اسمها كوباني لو تقصف يا تحالف بحدث طيار وقاذف أعرف آخر تكتالف يا الكافر يا الشيطاني يا الكافر يا الشيطاني ناسفناكم يا البككي وخلينا عيونكم تبكي وهاربتم على التركي وجنتم من نسواني وجنتم من نسواني واحد وجاهدنا للألواحد يالله اهرب يا جاهد لعبد الله O Jalani, Alad Allah O Jalani, Antit Jatil Taqib, O Henna أنتم جند جند جند انت مجند الشياطين وحنا جند الايماني وحنا جند الايماني انت قتلت الطاغين وحنا نقاتل أجل الدين انت مجند الشياطين وحنا جند الايماني وحنا جند الايماني لو جاتنا ميت غاره معها اله ومعهم كيري وكفاره وكل عباده الصلباني وكل عباده الصلباني كل لوجهتها ميت غاره ومعها